ما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقرون من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا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 وجعل فيها رؤوسا فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سوا السائرين ثم. استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وان ارضك يا طور ان اوكرها قالت قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزيدنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذ وثمودا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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شئد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 من المعتمدين وقِيَظْنَا لهم قُرآنًا فزِينُوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحقَّ عليهم وحقَّ عليهم القول في أم قد خلت من قبرِه من الجن والإنس إنهم كانوا إنهم كانوا خاسرين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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فأخدف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاهَا فَعَلِيَّ وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد المساء وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهن إلى شركاء قالوا آن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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرائة مسكت لا يقول إنها ذلِي لا يقول إنها ذلِي وما غُنِّ السَّاعَةَ قائمَةَ ولَإِرْجِحْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّي عِندَهُ لَالْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى النَّاسِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ اللَّهِ الله ثم كفرتم به من أضل بمنه وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِي مِرَبْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيطا